والذين ظلموا هل هذا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث وأحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 صدقناهم الوعد، ثم صدقناهم الوعد، فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا من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 ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا.